Amen. <laughs> والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سر موقع الشيخ محمد صدر بن بشاوي يقدم هذه البادة أعوه من الشيخون الرجيم فسواك فعد لك في أي صورة ما شاء تِريْنَ <تصفيق> يَعْمَلُونَ مَا omega سُنَّ لِنَفْسٍ شَيَأٌ وَالأَمْرُ يَوْمًا ري هل في ذك ko كَمْ مِنْ دِينٍ وَمَاتِ اللَّهِيْمَا دِلَّنْ لَمْ بسم قَسَمُ اللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَل فِي ذَلِكَ قَسَمُ اللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ أَرَأَيْتَ مَن كَانَ مُكَذِّباً ثمود الذين جاب الصخر في الوادي وثمود الذين جاب الصخر في الوادي فان يرون قوم نا اليه عمر For لا الله الله بالله وتأكلون التراث أكلا لما وتحب الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا قَدْ لَا إِذَا دُكَّتِ أَوْ بُدَّ <سأة> <سأة> <ge> فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ وَعَذِّبُ شاية عن نفس المطمئنة ترجع إلى ربك ادعُ في عبادي وادعُ لي جنتي بسم الله الله الله اقرا بسم الله بكو خلق الإنسان من عليكم خلق الإنسان من عليكم خلق الإنسان من عليكم وَاللَّهُ رَبُّ كُلِّ أَشْيَاءٍ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نَطْفَةٍ خَلَقَ أكرم الصور وربك الأكرم الذي My Come ن ل ل م ن ت ل ن س كلا لا تفع هو الجدوى تترف باسم الله الرحمن الرحيم ما القارعة ما الفراش مفسو يوم ما يكون الناس كالفرش مفسو كالفراش مبثوث وتكون الجبال كالعهن ومن خفت موازينه فأم التعليق الله الله الله, الله. الله. نعبد واياك نستعين الحجي. بسم الله الرحمن الرحيم حاج قنوت و انياك نستعين الله الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب, عليهم غير المغضوب لا رئيب فيه هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت علي هدى للمتقين الذين به ورسوله لا نفرق بين أحد إلينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا وَقَضَ مِنَّا وَأَفِلْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَقَضَ مِنَّا